قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته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 إذ قالون يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحم عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخرنكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 بأمرهم هذا وهم لا يشرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبا رأينا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلانا وما أنت بمؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد كذب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 ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَانِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَنِي فيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَّفسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أضمة ألا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع س ثُلَاثٌ خَضْرٌ وَأُخْرَى بِسَاتٍ لَعَلَّي أَرْجِعُ إلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِلِيلَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِيهِ بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غط الناس وفيه يعصرون وقال المرء قتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهم أبان النسوة فاسألهم أبان النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبتم إذ روتوا يوسف عن نفسه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 وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونَ لِي بِهِ أَسْخِصُّ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قال جعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لموسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير من الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم مكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اترني بأخ لكم من أبيكم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 ولم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونصداد كيل بغير ذلك كيل يسير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 فَلَمَّا سَيَأْسُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاتُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوْسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِيهِ أَوْ يَحْفُظُ اللَّهُ لِيهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغي بحافظين واسأل القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم انفسهم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِمَضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجزي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ إن أَنْتُمْ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبح فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف وأولئه أبا وإنه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين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 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُرَاوِدُونَهَا وَهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُفَرِّطُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ أذاب الله أو تأتيهم الساعة برده أو تأتيهم الساعة برده وهم لا يشعرون قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومعي التبعين وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال دينه إليهم من أهل القرى فلم يسروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداة الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا تعطون